شبكة إنشادكم العالمية تقدم يا بنت المصوني أنت نور عيوني يا بنت المصوني أنت نور عيوني بدي إياك تكوني عصني والكتاب بابا لا توصيني في أخلاء وديني بابا لا توصيني. بتمنى هناكي علي مغلاكي بتمنى هناكي يا بنتي محلاكي وانتي بالحجاب مونى يا ومطلوبة ربي نير دروبي مونى يا ومطلوبة ربي نير دروبي وبعضي عن, عن مغاب يا حر ربيتك تلتزم بيتك يا حرة ربيتك تلتزم بيتك يا درة خبيتك عن عين الأغراض. أنا لك ممنوني يا ذخري وعيوني أنا لك ممنوني يا ذخري وعيوني ربي كون بعوني على شكر الأحباب. لو اعطوك المال بعدد الرمال لو اعطوك المال بعدد الرمال تتركي هل حال الجواب والله ما بتحول وعلى الدنيا ما بسال والله ما بتحول وعلى الدنيا ما بسال غير الدين المنزل في رأسي صار الله يخليكي ربي بارك فيكي الله يخليكي ربي بارك فيكي وانا ظني فيكي والامل ما خاب يا بابا يا غالي يا منور امالي يا بابا يا غالي يا منور امالي كلامك في بالي من قلبي ما غاب الله يبارك لك في دينك وبعلك الله يبارك لك او من خيره يبعث لك هدايا وصواه اللي وجودك جنة في YAMISKU YIA YAMIRJANU AKTAR YAMISKU YIA ANBAR YAMIRJANU AKTAR DAIMAN FIKI BABKHAR MABIIN ALASHAR YARABBY TEJMAJANA IHNA mana. يا ربي تجمعنا احنا ومنسينا على يا ربي تجمعنا احنا ومنسيبانا في الجنة ترفعنا في يوم الحساب في يوم الحساب